أتتركون في ما هناء فِي في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوت فارين فاتقوا الله وأطيعون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 فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا ظَالِمِينَ أخذهم العذاب، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له العزيز الرحيم.